والذين يرمون المعصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجلدوم ثمانين جلدة فجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون